إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة السيدات والسادة تنضم الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط والشباب ورياضة إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شائر صلاة الفجر من مسجد النور بحية العباسية بالقاهرة المايكروفون الآن بصحبة زميل الدكتور أحمد القاضي بسم الله الرحمن الرحيم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 من ارض الله الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة نحييكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الاذاعة المصرية على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من ايام الله عز وجل ومصرنا الحبيبة تحتفل بيوم الخامس والعشرين من يناير تحتفل بيوم ثورة يناير يوم الخامس والعشرين تحتفل بيوم الشرطة بيوم الامن والامان نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه اللحظات الكريمة من الليل نسأل الله تعالى أن ينزل على بلادنا الحبيب مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء وعلى سائر بلاد المسلمين اللهم آمين إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام هذه اللحظات الكريمة من الليل لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه اللحظات الكريمة من الليل إلى أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى يا رب قد تبت فاغفر ذا التي كرما وارحم بعفوك من اخطأ ومن ندم لا عدت افعل ما قد كنت افعله عمري فخذ بيدي يا خير من رحما هذا مقام ظلوم خائف وجل لم يظلم الناس لكن نفسه ظلما فاصفح بعفوك فاصفح بعفوك عمن عم جاء معتذرا واغفر ذنوب مسيء طالما اجترما اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات الكريمة هذه اللحظات الكريمة من الليل نسألك يا ربي العفو والعافية نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تحصن فروجنا وأن تغفر ذنوبنا نسألك ربنا أن تتولى أمورنا وأن تفرج كروبنا وأن تجعل بلادنا الحبيب مصر بلاد الأمن والأمان والسخاء والرخاء وكذا بلاد المسلمين اللهم أمين إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الأصوات الحسنة فها هو صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا ابن مسعود اقرأ علي فيقول له سيدنا عبد الله بن مسعود يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اني احب ان اسمعه من غيري اي القرآن الكريم اخوتنا اخوة الايمان والاسلام وبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشفاعة القرآن الكريم في الدنيا والاخرة نسأل الله تعالى ان يجعله لنا معينا في الدنيا وهاديا ومرشدا وشفيعا لنا في الاخرة اللهم امين رب هب لي المتاب حتى اتوب وحي قلبي يوم تحيي القلوب انا خاطئ انا مذنب انا عاصي هو راحم هو غافر هو كافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن اوصافه اوصافي اخوة اليمان الان مع اطيب الذكر مع احلى الكلم مع القرآن الكريم تلاوة مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود علي حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو لاولا جت تكون بادم مما وجد ثم كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براه يا لها كلمه باقيه في عقبي لعلهم يرجون بل مثاتها هؤلاء جاءهم الحق ورسلهم مبين والله الله صلى عليه الله قالوا آذى سحر وإننا به كافرون وقالوا انو على رجل من القريه يا ويلي اللهم صل الله. رب نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفانا بعضهم فوق بعض الدرجات يعرب بعض بعض السخريه الله ربك خير لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا, لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومارج الله, الله. الله يرضى عليك <تصفيق> بَنِي عادٍ رجع عليها يظهرون الله اكبر يقول وسررا عليها يتنكون نعوذ ايا تنكرون ازخر صا الله يرضى عليكم كل ذلك لم متاع الحياه والاخره اين داربك للمتقين ومن يان يرحمن غفور له شيطانا فوه له قريب وإنه لا يصدونهم عن السبيل ويحى صابونا انهم متذودوا لا اله كابو ذلك المشاركين في السرقين الله الله الله ضيف ذلك في العذاب مش تاركون سلم يا سلم أفأنت تسمع الصم ما اهتدي العميا ومن كان في ضلال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 فاستمسك بالذي أحي إليك فاستمسك بالذي أحي إليك إنك على صراط مستقيم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 يراطم مستقيم الله الله الله الله يفوز وان لو فجمسك بال الذي غق أَشْمِسِكْ بِالَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى عَصْرٍ مُسْتَقِيمٍ تَالِكَ يَا مُلَكَ ك وَلِقَوْمِ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وس المن ارسلنا من قبل كم الرسول لنا واسال من ارسلنا من قبل كم الرسول لنا اجلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أَعُونُ وَمَلَئِكَةِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِكِ فَقَالَ إِنِّي رسول وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَا من أختها وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وَآخَذن بِاللزَ بَّ إجِنندَ قَ الله الل صَدَقَ اللههُ العظم وَبَلغَ رَرسُولهُ الأمين وَونَحن على ذِكَ منِنَ الشَّهِدين هكذا اخوة الايمان والاسلام استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضرتكم على الهواء مباشرة من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله أعز وجل إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام دعا إسلامنا إلى السماحة ودعا إلى اليسر ودعا إلى التسهيل بهذه النظرية الإنسانية وما فيها من محبة وتسامح ساد الإسلام وارتفعت رايته لانه جاء بما يتوافق مع فطرة الانسان وبما جبلت عليه العقول السليمة من حب الخير للناس